ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من وَلتَجرَ الفُلْقُ بِأَمْرِهِ وَللتَ بتَغُومِ فَفضْلِهِ وَلاعََّكُم تشكُون